بمشيئته سبحانه وتعالى هي صورة فيه والمعروفة بصورة ألم ترى قراءة تلك الآيات وهي قوله تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب فيه ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم غير أبابي فرميهم بإجارة من سجي فجعلهم كعصف مأكول هذه الصورة نزلت بعد صورة الكافرون وهي صورة مكية قال العلماء بلا خلاف قال عبد الله عباس رضي الله عنهما نزلت بمكة عدد آياتها خمس وهذا أيضا محل اتفاق لم يختلف اهل العلم ومنهم القراء وأهل التفسير في موضع من مواضعها فاتفقوا على أن عدد آياتها خمس واما عدد كلماتها ثلاث وعشرون وعدد حروفها ثلاث وتسعون وفواصل اياتها على الله أي رؤوس الايات على الله أَلَمْ تركيك راعي أربوك بأطهاد فيل؟ ألم يجعلهم؟ ألم يجعل جيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طير أبابيل. فوصل الآيات ورأس الآيات على حرف اللام. ومقصود هذه الصورة؟ مقصود هذه الصورة هو بيان جزاء الأجانب المعتدين المعتدين على حرم الله وجل ومكرهم بأهل البيت وببيت الله عز وجل وفيها بيان كذلك في هذه الصورة لرب الله سبحانه وتعالى لكيدهم ومكرهم حيث جعل كيدهم في نحره وردهم على عقابهم وألحق بهم الهلاك والعقاب وسوء الخاتم ولو حين وهذا جزاء كل ظالم لأن البغي مرتعه وخير والظلم لا يحبه الله عز وجل وقد قال للمظلوم لا أنصرنك بعد حين هذا إذا كان المظلوم كافر فما بالكم إذا كان الذي يقع عليه الظلم هم أهل حرم الله اللاجئين والمحتمين به لا شك ان الدفاع عن حرمه البيت وعن اهله يقع موقعه ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الصوره بيان للمؤمنين ولكفاره وريش ولكل من ياتي من بعدهم كيف يكون جزاء أي معتدي؟ وأن جزاءه هو العقاب الأليف في الدنيا قبل الاخره الصوره الصورة واضحة كيف أن قوما يغتروا بما عندهم من الجيش وبما عندهم من السلطان وبما عندهم من الجن عدد وحدة وجاءوا إلى بيت الله تعالى الحرام إلى البيت الأمي وأرادوا أن يهدموه وأرادوا أن يخربوه وأرادوا أن يكيدوا اهله بالسبي والقتل فلم يريد الله سبحانه وتعالى لا ذلك بالمنعه وأكثر من ذلك أن أرسل عليهم العذاب الأليم ومناسبة هذه الصورة لما قبلها أن هذه الصورة بين الله سبحانه وتعالى فيها مآل كثير في الدنيا وفي الصورة التي قبلها بيّن مآلهم في الآخر لأنه قال في الصورة التي قبلها ويل لكل همذا الذي جمع مال وعدده يحسب أن ماله أقلده كلا لينبذن في الخضام فصورة الهمذا فيها بيان لمآل في الكفرين في الآخر وأن مأواهم العذاب الأليم وفي هذه الصورة بين أن مآل الكفرين أيضا هو العذاب وأن الكافر قد, قد يعدد في هذه الدنيا من جنس بغيه وظلمه، فإن كان يريد القتل والسبي فإن الله سبحانه وتعالى يبيقه من جنس عمله الذي اراد الحاقه بغيره، ظلما وعدا. وبعض العلماء قالوا أو قال المناسبة في هذه السورة ولم قبلها أن الله عز وجل في سورة همزة. بيّن أن المال المال لا يغني من الله شيئا أن الذي يكون بيده المال ومن عنده المال عنده السلطان وعنده القوة وعنده الغلبة وله القهر فبين الله سبحانه وتعالى أن المال لا يكون ذلك بركبات في هذه الصوره بإقامة الدليل على أن المال لا يغني من الله شيء وذلك لأن أصحاب الفيل كانوا من القوة بمكان عندهم من المال الكثير ومن الجند الكثير ومن التهيئ والاستعداد لهدم الكعبه ما لم يأتي في الحسبان أنهم سوف يخاروه وأنهم سوف يرجعون. وأنه ياتي من يصدهم عن بيت الله وعن الكعب لأنهم كانوا يعرفون أن العرب لا قبال لهم بمثل ذلك الجيش العظيم الذي كان تقوده فيله ويقوده رجل معروف بطش وهو أبره ابن صباح الحبش الاشرف كما سوف نبينه في القصة المشهورة التي بسببها أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الصورة، وصورة الفيل لم يرد في فضلها حديث صحيح يعود عليه، بل ذكر بعض العلماء بعض الأحاديث في فضلها ولكنها أحاديث واهية منكرة بعض لضعيف منها ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مُبِي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: من قرأ صورة الفيل الله ايام حياته في الدنيا من المسخ والقصر وكانه هذا في المقابل لان الله سبحانه وتعالى نجا وريشا من العذاب وهو ما اصاب جيش ابرهه ما اصاب جيشه من الحجاره التي هي من طين والتي هي من سجين شديده في قوتها كانت تضرب بها على هؤلاء الجيش الذين جاءوا لهدم الكعب فالحاصل أن هذا ذكر حديثا وهو يقول أنه من قرأ صورة الفين تجاه الله سبحانه وتعالى من المسخ والقبل فهو حديث كما قلنا لا يعول علي وإنما ذكرناه لمجرد التنبيه وكذلك حديث مسوب إلى علي وهو حديث طويل كما سبق ان ذكرته مرارا جزاه الزمبشري والتعلبي الواحدي عند راس كل صوره لها فضلا من صورة الفاتحه الى الناس وهو قولهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي من, من قراها اي صوره الفيل فكانما تصدق بوزنه فضه وله بكل ايه قراها شربه يشربها اذا خرج من قبره وأعطاه الله ثواب الصدقين وهو حديث واهي كما قال لا يمكن الاستدلال به وقد رايته ايضا ان التعالب في جواهر الحسان نقل كلاما لابي حامد في كتابه الموسوم بوسائل الحاجات واداب المناجات قال انه نقل عن بعض الصالحين وارباب القلوب كما سماهم هو أنه من قرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بصورة فاجحة وصورة ألم نشرح وفي الصورة الثانية وفي الركعة الثانية بصورة فاجحة وصورة ألم ترى خاصرة عنه يد كل عدو ولم يجعل يجعله الله سبيل علق أبو حمد على هذا قال وهذا صحيح لا شك فيه وليس كذلك. لانه لا يمكن ان نقول هذا صحيح الا اذا اسندناه الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قائله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا انه لم يدهم في قراءه النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر سواء اريد بها سنه الفجر او اريد بها طرات الصبح انه كان يقرا فيها بالمشرح بأل او بالمتا أل وكان هذا الحديث معقود من جيش الاول يعني من قرأ سوره الفيل اساه الله عز وجل من المسخ والدنيا في أيام حياته من المسخ والقبل في أيام حياتي في هذه الدنيا هذا قال كذلك يعني من قرأ في الركعة الثانية من الفجر وصوره وصورة ألم كيف فعلى ربك قصرت, أو قصرت عنه يد كل عدو يعني لم يستطع أي عدو أن يناله بسوء أو بمكروم ولم يجعل الله سبحانه وتعالى له إليه سبيل ولكن أبو حمد علق على قال وهذا صحيح شك فيه فان كان يريد بانه صحيح من حيث انه جابي ليس الامر كذلك لان هذا الحديث لم يشرئ به ائمه الحديث ولم ينسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصعععوا عنه وان اراد انه وقع بالتجربه فهذا لا يمكن ان يثبت به شرعا فقد يحصل لهذا وقد لا يحصل لذاك وقد يصدق بذا وقد لا يصدق بذا وقد لا يصدق بذا ذكرت هذا لمجرد التنبيه لماذا لان بعض كتب التفسير احيانا قد يشحن اصحابها كتبه بمثل بعض الفضائف من أحاديث ومن آخر ومن قصر ولكن هي في الحقيقة واهية وضعيفة وباطلة ومنكرة وحيانا قد تعارض نصف في كتاب أو سنة وهذه الصورة الله سبحانه وتعالى ربطها بحصة عظيمة معروفة حتى قال الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا هذه القصة وهي قصة اسحابي فيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول نفعل كيف هي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقعت ولم يولد عليه الصلاه والسلام قيل انها من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي كانت قبله وقبل التحدي يعني قبل ان ياتي للناس في القرآن قالوا انها كدليل على ظهوره صلى الله عليه وسلم كانت تأييدا لرسالته عليه الصلاة والسلام وتمهيدا لشأنه كذا ولهذا اعتبر بعض أهل العلم أنها من عجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وذكر بعض أهل العلم أيضاً أن هذه القصة التي سميت بقصة أصحاب في، أو بقصة في، وسمها الله عز وجل بما عرضه العرب في صورة في لأن في في الحقيقة إنما كان يتخذ قديما وسيلة من وسائل البقش والفتن والتخريب وإدخال الرعب في قلوب الناس حتى ذكر القاسمي رحمه الله في بحاسم التأويل عن رجل من بلاد الأفغان قال حدثه على أن قومه في ذلك الوقت كان الحاكم إذا أراد أن يلقن الناس درسا وأن يدخل في قلوبهم ذعرا وكان أحد الرعية قد ارتكب محظورا أو قام بشغب أو أساء إلى الملك وإلى رعيته كان يأمر الحاكم أو يأمر الملك بهدم بيته بالفين حتى يراه الناس فيقلقون ذلك بالفين فيدكت تلك الضعب وربما أخذها بخرطومه وضربها إلى الأرض قال وربما أخذ ذلك الرجل فالفه إلى فيه. فيضربه بنابه ويأخذه بخرطومه ويلفه إلى الأرض ثم يضعه إلى السماء يفعه إلى ويضعه في فيقع الدعو في دفوس الناس فكذلك أراد أبرها الحبشي أن يأتي بفين حتى يدخل الدعو في قريش تلك القبيلة التي هابها الناس وكانوا يعظمونه ويحترمونهم ويقومون أنهم أهل الله وأن الله سبحانه وتعالى يدافعوا عنهم وأن الناس يأتون اليهم من كل حدب وصور بيتهم ولا يقصدون غير ذلك البيت فقالوا نأتي في لكي يهدم البيت فتخاف قريش ويزر عنها الملك وكان القرص في ذلك أنهم يريدون أن يصرفوا حج العرب من بيت الله الحرام وأن يجعلوه فيه إلى اليمن وهذه القصة المعروفة بقصة أهل الفين ذكرها أهل السير وضع تهاجد في كتوبهم ذكرها ابن شمع بن إسحاق بشير دين وكذلك الطبري في تاريخه وكذلك ابن كثير في بداية والنهاية وغيره واحد هي قصة المشهورة وهي طويلة جدا لكن أنا أكتفي بذكري الأهم فيها ونأخذ العبرة من هذه القصة هذه القصة وهي المعرفة بقصة أهليفين ملخصها أن رجلا يدعى أبره وأبرهة في لغة الحبشه هو الوجه الابيض كان وجهه ابيض ابن الصباح الحبشي انه من الحبشه وكان اميرا على صنعاء وصنعاء مدينه باليمن اميرا من قبل ملك الحبشه وهو النجاش وكان يسمى بالاشرب هذا أبرها كان يسمى بالاشرب ويكنى بابي يكسو وقيل سمي بالاشرم لأن رجلا يدعى أرياض ممن نافسه في اماره في صنعاء حدث بينه قتال حدث بينهم القتال فشرم أرياض هذا وجهه وأنفى وثمى أبره ثم حمل عليه رجل آخر من أنصار أبره فقاتل هذا أرياض فتمكن بعد ذلك أبره من الإمارة وأصبح أميرا على صنعاء من قبل النجاش ملك الحبش ثم إنه أراد وكان على دين نصرانية أي كان نصرانية فأراد أن يبني كنيسة عظيمة في صنعاء قال سوف أبني في صنعاء كنيسة عظيمة هائلة يعج الناس إليها بدل أن يحجوا إلى بيت الله الحرام بمكه وفعلا حقق ما هو فبنى تلك الكنيسة الهائلة بصنعاء رفيعة البناء مزخرفة الأرجاء وواسعة البناء حتى كان العرب يسمونها القليس القليس بمعنى الارتفاعي قالوا كان الرجل كما يقوم بكثير ينظر إليها حتى إن قموا صوتهم على الأرض لأنها كانت عاليه إذا نظر إليها الرجل فقدر سروته من على رأسه الشاهد أن هذه الكنيسة كانت عظيمة وعراد أن يسرف الحج العرب إلى هذه هذه الكنيسة فحدد أن سمع القراش بذلك وسمع العرب بذلك وغضب بذلك غضب شديدا فخرج رجل من مكة وقال أنه من قبيلة كنانة وهي من قبائل العرب فجاء الى هذه الكنيسه باليمن فقعد فيها اي احدث وقيل انه لطخ جدرانه بغائب ثم خرج وخرج فابلغ السلنه ملكه واميره بما فعل هذا الرجل فغضب, فغضب شهيدا وحلم على ان يغزو مكه وان يهدم الكعبه وان يقلع حجره حجرا حجرا وذكر المقاتل سببا آخر ولكن اول اشهر ان فتيه من قريش اوقضوا نارا بجانب هذه الكنيسه وشوء لحمه فكانت ذبيحه يومها شديده فوصل ذبيحه الى الكنيسه فاحرقتها فسقطت الكنيسه فغضب لذلك ابرهه الحبش وعزم على ان يغضبها الكعب الحاصل ان ابرهه صار بكيف عظيم من صنعاء الى مكة بس وقت وهل كان في جيش عظيم قال بعض العلماء الجيش كان يبلغ نحو ستين الفا وكانت معه فيها وختلفه هل كان معه فيه واحد او كانت معه فيها لكثير هذا سوف نتكلم عليه بعد علي. عند قول الله عز وجل الم كيف فعل ربك باصحاب في فيه فخرج من صنعاء واراد بعض العرب أن يمنعوه من ذلك الزهر ومن إغاراته على مكان تخرجوا له ولكن لم يثبثوا لقوة الجيش ولما كان عندهم من العتال والعدة والتحفير تهزمه في طريق ثم في طريق آخر حتى وصل إلى الطائف وأهل الطائف لم يستطيعوا أن يردوا كيدا أبره وإنما دخلوا بعد دخل معه رجل يدعى أبو رغال كان في اي له أي أخذه ان أي لأن أبرها كان رجل حليمة لأنه إذا أبره أسياد القوم ويتمسلون إليهم ويتمسلون له أو إليه فكما يتركه يسلمه، ولكن هذا أبو رغال أخذه أبرها ليكون لي له جليلا لأن مكة صعبة وقد يطلب عليه دخول مكة فأراد أن يجعل دليل يبين ويدله على طرق وفي ولكن هذا أبو ما ماتت الطريق، فدفي، وكانت العرب ترجب قبل هذا الرجل الذي دع ابو رغال حتى قال الشاعر وارجم قبره في كل عام كرجم الناس قبر أبو رغاله لأن العرب كانت ترجمه لأنه كان الدليل لإيهاد الجيش الظالم والمفروض أنه يزقّون ويأكلون في جديدة، ولهذا كانوا يرثمون. الحاصل أن أبدها زحف وريته وقت حتى وصل إلى مكان قرب مكة يسمى بالمغمس، والمغمس هذا مكان قريب من مكة على طريق الطائف، وسمع قريش بجانب، وخافت ودعي، وكان سيد قريش يومها جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب بن هاشم. وقرر أبرها وجنده على مكة وسلمهم فيها وأخذوا إبل وأخذوا شياه وكل ما وجدوا في طريقه وأخذوا لعبد المطالب مئتي بعيد أخذوها سلموه وصار في مخي وفي حوزده فسمع عبد المطلب بذلك فخرج إليه وكان عبد المطلب رجلا وسيما جميلا فجاء إلى أبرها يريد أن يكلمه لما راه ابرهه اعجبه لانه كما قلنا كان رجلا وسيما وجميلا فجلس اليه واراد ان يكلمه فقال ابرهه لترجمته ما يريد هذا فقال اني جئتك في ابيك ان ترد علي ابيك التي اخذتها فعند ذلك قال ابرهه له اعجبني ما رايت من هيئتك يعني قبل قليل لما دخلت علي ولكن إن كلمتني في مثل هذا الكلام تريد أن أرجع عليك كيف رغيت عنها كيف لا تكلمني في بيتي هو دين هو دينك ودين أبائي وتكلمني في متاع الدنيا وتكلمني في مئة من البعين عند ذلك قال له عبد المطالب وهي كلمة شهيره معروفة فيسبو إليه وحقا قد قالها قال ابذل يدك انا ربك انا ربك احنا مالك و قلت له البيت فان له سيمنعه. في البيت رب سيمنعه ذهبت يا رب هو يحميك وانا يثبت قال له اخرج جاي اني اجد ذلك شيئا انا ابذل انت لا لا توجعني شيئا وهرجع للمطلب رجع الى قرىه وانا صحب وامر ان يخرج الى الجبال وان يعتصم بها ويتحصنوا بها وكانهم ادركوا ان الاله سوف يلحق هؤلاء القوم البغاة أطاليمين وجاء عبد المطلب إلى جهد وشد في حلقة نظر من قريش النعز يدعون الله عز وجل ويستنصرونه ويومها قال عبد المطلب ابيات يدعو الله عز وجل حيث قال لا هم إن المرأة, إن المرأة يمنع رحل رحله فمنع يمنع يعني إذا كان الرجل يمنع رحله يمنع بيته ويمنع عتاده فمنع أن ترحال بأن البيت بيت اللهم إن المرأة يمنع رحله فمنع رحاله لا يغلدن طليبه ومحالهم أبداً محاله أي لا على طليبه ومحالهم لا يغلدن طليبه ومحالهم هذه ومحاله قوة أبداً محاله وقيل أنه قال يا ربي لا لهم سواهم يا ربي تمنع منهم حلاهم إن عدو البيت من عجبه إنهم لن يقهروا أواهم ثم إنهم بعد ذلك تعيصفهم في جبل وضعي جيش قبرها في اتباقه وفي الصباحة أراد أن يلطلق إلى هجم الشاب وكان ذلك في ذلك المكان الذي يسمى بالمغم فأرادوا أن يتبعوه يعني أرادوا أن يبدأوا به لأنه هو الذي يهجم الشاب فبرك حار يعني الضاقية في مكانه جاب على رهدته حتى قال ابي بن الصوت ذلك وحبث الفيل بالمغمث حتى صار يحبو كأنه مع قوة. وهذا شاعر عروف في عصيه في قويش قدية ابن الصوت قال حبث الدين من يلي حبث الدين هو الله عز وجده حبث الدين حتى صار كأنه يحبو كأنه مع قوة وشوبت أن تجدان المكة فلم يطرحني الان الأمن ويقارن أن رجل من العرب يسمى حبيب بن المكين جاء إليه وقال بي سيد لأنه كان يقوده وقال ان ذلك الفيل كان يسمى محمود كما ذكر أهل واحد من اي سيئه فرجه قال او محمودا وكن رجلا ورجع من اي جيل فانك في بلد الله وفي حرم الله عز وجل قالوا فكانوا اذا وجهوه الى جبل حر بقيت مكان وكانوا اذا وجهوه الى يمن حرم الله مسرع وكانوا اذا وجهوه الى شام حرم الله مسرع او الى جيده مشرع حرم الله مسرع لكن إذا أرادوا أن يصوبوه إلى مكان تركت إليه في المكا الله عز وجل ولهذا هبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزة الحديبية لما أراد أن يدخل مكا وكان على ناقة المعرفة بالقسواء فهذه القسواء لما وصل إلى هذا المكا حرمت أي بركة يعني من غير عزة وقد تعجبوا إليه قالوا خلاءاتي القسواء خلقاتي خلاءاتي القسواء أي بركة مستدف على عله استلم ما عله الاسواح ولا ذاك لها انظروا قالوا خلقت أن قال الله يعني يعني الانسان تبرك من اجلها ومن اخلاقه انه تمشي بعيد ارد انت تمشي ذاك جميل الا اذا امرها صاحبها قال صحابه قال هذه قصور خلقت الاسواح ان تسلم ما عله الاسواح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 لما رأى هذه القيوم في السماء هذه نسبة إجازية ولا بالنهمية هذه القيوم غريبة وقالوا أنها جاءت من قبل البحر وصدلت أكلم عن أصابيها وعن أشكاليها تمرتها وهي تفسير أمنت إلى قوله تعالى عليهم هذه الحجارة نكتين وكانت هذه الحجارة تنزل على رؤوسها أولئي الصوت كأهل كتب عن بكرة أبي قال العلماء لن لم يموت وإنما لما أصابه لذلك عذر ما أصاب ونجر مجبرا ولحق أبي يمن حتى قيل انه كان في طريقه يسقط لحمه أم لأمنا حتى صار كفرخ الطائم ثم إنه لما وقر إلى طمع تصبع قلبه وعجته ثم بعد أن أخبر المس تلك ليس وهناك قال الشاعر لما رأى ما حصل بأسحاب قال اين المطر والإله الطالب والأشرب الغالب اين المطر والإله الطالب والأرشام الأرشام هو أضره هذا النبي جعل اليهجب الكعب في هذا العظيم ولكن في هذه الهطار رجع راجع راجع خاسعا مجهور مغلوبا فجعله الله سبحانه وتعالى تعاصل لكم وصاروا عبرتك الغيب على مدى ومن ذلك التاريخ فما قال ابن لما رد الله سبحانه وتعالى كده أولئي الكفار عن قريش العرب خواجر. فكانوا يقولون هؤلاء اهل الله دافع الله عنهم من وتجعدوهم وذلك لان الله سبحانه وتعالى يحب الظلم ولهذا طرح بعض العلماء تساؤلا ثم انصره في باب الدوائر قيل من المعلوم ان هؤلاء الجيش نصار يعني له دين وله كتاب وقوى على دين الوثنيه فكيف ينصر الله سبحانه وتعالى الوثني على الكتابيين من اعتقد ان لهم في بل من في هذا الصرح اكثر هو ارجوا ان شاء الله يا في وهي هذه ابن كثير هي قال هذه القدره العظيمة هي نعمة على في من الذين كانوا على من الله تعالى ان تنزلها على قوم في اذا طغوا عن منهج الحق الذي قد على حد كفر وضحى اثرها من الوجود فعادهم الله وارغم انفسهم وخيب تيههم وأضل عملهم وردهم بشر الخيبة وفي ذلك عام ولد النبي, النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك كالارهاب والتوضيعه لمقدمه النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان لسان حال قبر يقول يا عائشه اهلا اهلك هذا الحبشة لانه خير منهم وعندما هلكته من اجل هذا البيت وما سوف يخرج منه من رجل عظيم يكون خادم الانبياء وخادم الرسل الذي سنعطيه ونشركه ونعظمه ونجعله, ونجعله رسوله في العالمين وهو الذي صلى عليه وسلم ولهذا السبب هذا كبير سبحانه وتعالى هذو ليلة القوم المرتدي من اجل أن يحمي بيته لأنه أول بيت وضع للنب وهو الذي بناه إطراهيم وإبنه إخناه وهو كذلك المكان أو الموطي الذي يويد به النبي صلب وقعد فيه وكانت رسالته من هذا المنبأ وكانت رسالته من هذه الأرض الطاهرة التي حبها الله سبحانه وتعالى ورد سيدة الأعداء الذين أرادوا هدمه ثم كثير هذه الصلاح فقد دعه الله عز وجل بقوله ألم ترى كيف تعظى ربك بأسحاره ألم ترى هذه قراءة تبول يعني أقفت بي تكراي واحد في بأريك يتبع بالجزء ألم ترى أيه قال ألم ترى لأن لبك يدخل بأعجل جزمت والجزء يكون بحثي أجد أليك فهذا مع قال قرأ العلم ترى كيف تعظى ربك بأسحاره وقرأ أيوه. غير العلمة ومنهم أبو عبد الرحمن السلمي. قرأ ألم سرق يعني بإسهال أراء وكأنه لم يعتذ بالجلس قالوا هذا قولي الأراض في قولي نفس بالي يقولون لم أبوله لم أبوله يعني يزيون وقرأ أيضا أيضا أيضا أيضا هي قرأة غير مشورة بني قرأة شجق ألم سرق لكن المشهور الذي قرأ به العامة قال ألم سرق لكن الزهري رحمه الله تعالى ما قال أضرار في السياس عن الحافظ الضرق أغني أم عثمانا ابن أبي شيبة وهو من الحصاب الخبار من هذه الأمة وقال أكثر عنه وهو أخذ الحقص قبل مجرد شيء تحدث وصمم أنه قرع آل الثلاثين قرع إذن على بخارك الحديثين جاجل تعقد تعقض هاروحون يعني إصحان إذن عديشيبة قال وهذا إما سبت الثلاث أو في انتصاط المحرم يعني إما أن يقول أخطأ فيه أيضا أن يقول ألم تراك قال آل أو قال وإذنه يعني أراد ولا ذلك؟ لأنه عالي معه قالوا إما أن يكون إني تطلب محرم يعني قالوا عنه مجهد هذا الكلم قالوا قرأ مرأ في سورة الإسلام مجهد لهم مجهد جعل استقايا تفرح لأخيه هو جعل السفينة تفرح إذا له استقايا مريسا فقال أنه أخي لا تفرح لعافيه وكأنه المهم سورة أن لأنه يعني لأنه قد يكون يعني من كذا من كذا من كذا من من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا من كذا من المعنى تسرير كأنه قال الله سبحانه وتعالى ألم طرى على, على كان ألحقا للألم هذا حصل ولكن ساقعه في معنى التعجي رقم حريب يكون هناك من يسال هذا العديداء الحرمية لعدد وجد وهو أبعدل وهرم وقتصره لجبان وما سبق عن رحول على ربك العيوني وهم في وهم في بهذا ولكن يرونه ان يكون في المكان الذي وهم هذا المكان الذي يفهم شيء المكان الذي هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا التقرير الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان يا يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا ورد الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان الذي يكون هذا المكان في يكون هذا المكان وفي الذي تحصل على الزوجين وهي الذي وليس خبر في عياته ألم ترى كي تفعل هذه إخطة لما صار تفعل عند العرب رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصبحت من كثرة تنافلها من كثرة معي تنافلها فالعلم بها كأنه مستمرها ولهذا أفضحت هذه القصة معروفة عند الأرض ويُعظمونها بذل عبقال في الأشعار الكثيرة بل التاريخ بذل حواليه للتاريخ للتاريخ الحواديثي فكانها قيون فيه بعد بعد يعني عنده فيها الشعراء فيه في ولهذا الله أن يقوم هنا تقول كعلي أن الله عليه لن يقول ألم أن الله عليه شيء خادية لأن بعض الأمور التي عليها الله أجل قد نلذيكه ولكن هذه ألم صرع لأن العيون رأتها ولأن الأنسية أصفتها ولأن الأقلام مججبتها وزن ولدها فأصبح معلومة عند الله ولهذا ثانى يقول أن يقول يقول هو لا يكون ألم صرع قال ألم صرع كي تساء الله وهنا قال ربك ولم يقول لأن هذه قد تعالى هو معروس كواربه يا لا إلى قريش هذي كاريه مجنون مطيع الزوج. لم تسمع هذا الأذواق لم هذا الاتجاه. لا أحد ليها في هذا اليوم. هذا لا تنفع ولا تظنه. بل بندت... لا يستطيع أن ترد حتى على ربك. يعني نعود خالص هو عندي. عندي. وهو هذا هذا الاتجاه. علمت شيء على ربك. بأصحابي. على ما سمي أو أو بعذري. لأن الصاحب إنما يكون من الجيس يقابلون هذا صاحب كلام يعني كان من جيس بشر البشر وتقول هذا الحيوان للحيوان هو ولكن لا تقول للبشر حلط حلط. كان الحيوان هذا صاحب الصاحب يقابل على ما من جيس فكأن هؤلاء القول المعتدين لما كانوا في البديمية وفي عدد التهنيد والعقل تنزل ثم هم هو الخزام كانوا يجبون فكانوا على هذا الأمر العظيم وهو يعلم أن البشر عند رجل وأنه ربي الحميد كما قال عبد الله يبي أراها إنا لذي البيت ربنا الحميد ولهذا نسبه مع الرضي أن يقول بأصحاب الدين ولم يخرج بأبيه وذل يمشي في الدين أو يبي يسوق فيه أو يقوم فيه هذا يتمس يال في لغة العرب وذكر عن عيسى وثلاث جأزنا الذي فيه قائد وسائس قائد يقوده وسائس يعني يريد أن يجمعينه البرين وهذا الرجل الذي كان يقودان هذا الدين رؤية بعد ذلك أعمالين يعني لا يرى مقعدين يسألين ليس الطبقة وهذا جزاؤه الظالمين يعني من كان مع الظالم ما لهم ذلك؟ العقاب حبدة ولهم يكون محارب في ذلك فقال تعالى ألم ترى كيف فعلها المغبيع القابطين الفي معروف هو الحيواج المعروف جمع بيلة يقال له وجمع وجنع الكثرة له في ين يقال له بعض علماء اللغاء لا يقالها أفيرة وإنما يقال له فيانا وقلت لك يقال لها فيانا قال إيه أبو حيان صاحب التفسير وهو علام الأندلس المعروف قال هذا أعظم ما رؤية أول ما نعرفه من نخوش البلد، ولم يكن بفداج أندلس وإنما هو حيوان كان يؤثر به إلى ملك مصر وهذه فئلة عظيمة إنما نقلتها لكي أبدل أن العلماء قريما ومن هو التفسير كانوا على علمه في تلك ان يكون كانت في يجب ان هذا المكان في ان كان يعرف المكان وكان يعرف يكون تاريخ المكان يجب في يكون هذا هذا هو أعظم من, أعرفه من أعرفه يكون من المكان يجب ان هذا يجب يكون هذا المكان يجب ان يعني هذا يكون هذا المكان يجب ان هذا المكان يجب ان يكون هذا هذا لما كان في المدير النبوية رأى الناس كذب الموضع الشهير وكان الناس والفردة والكراهية يرون من كل الجنايات يخونون النبي ويتعلبون السرطان عليه هذا يرى عن الموضع يرى يعني يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع يع وعقل هو مصور بهذه الجاهليه لكنه يجب ان يكون هناك حلقه اذا كان يكون في تلك الحلقة حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك في هناك حلقه هناك حلقه هناك كانت هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك حلقه هناك هذه واضطلب أراده أن يقوم لرجة فيه فقال قوم فضر إلتين فخرج كلك إلا هذا الروسي إلا يحيب الله قال للممالك رحيم الله وقل للمحر الشهي قال قوم تنظر إلتين فإنه ليسك بالجابي أعجب الله سينا يعرف أنك ليسك من وقال انه يسمىه عاقل عسوة وقال انه يستمسه ولا يغيره الشاني ان الفيد الذي يبقى هو تعالى في هذه القصة يعني الحيوان المعروف ولكن كما يقام هو حيوان ضخم الجزء ودفده عطل ولهذا كان العرب يقال رجل في في في في في في في فيه أي باعث الرأي يعني كان باعث مختل قال يعني ولا تقول أني أني أقدر على لا، على سرع الأخرين إذا إلا كان أنت كذفين فهل ترطى بذلك إذا إذا كان كذفين ليس يجنب أنك بعيخ في سيقجع من ولهذا العرب قريبه بجيء أجبك وهنا هو عند وجه القهام على المطرقين فعل عربك بأصحاب فيدي بحيال العرب متسيئ في هذا دين وفي قال في الواشن كانوا أكثر من فيه واحد فيها ربكاتوا كثيرا والطباري وغيروا هدود بعضهم قال انهم في وبعضهم قال اثنى عشرة وبعضهم قال عشرة وبعضهم قال قال العظيم الذي كان أو أنه وحده لأجل رؤوس الأياء لأنه لأن يقم على إخلاء حتي تسعر ربك بأرحاب الفينة أو الأرحاب العفياء ولهذا قال عن عام سيتعرفي على ربك بأرحاب يا لهى كما قلت، هل الذي عينه الأكثر من أهل العلم أنه فيه واحد قال أمسأر كيف تسعر ربك بأرحاب الفينة قال تعالى: بعد何 قل قال تعالى ألن يجعل كيدهم في تضليل وفعلا قد جعل كيدهم في تضليل وفعلا بينا الله سبحانه وتعالى هذا التضليل وهذا الهلاك وهذا الخسران الذي لاحق به هؤلاء القوم المعتدين فقال تعالى وارسل عليهم طيرا أببيه. هنا ونبي كما قال الله عز وجل في وما كيد الكافرين الا في ضلال الكافر يذوق وبال امره ان في الدنيا وان في الآخر ان لم يذوق العذاب في الدنيا ناده في الآخر وهذا بيان لقدرة الله سبحانه وتعالى وانه قادر على ان ينتقم من, من الظالمين ومن الكافرين في الدنيا قبل الآخر قال تعالى وارسل عليهم طيرا ادبي ارسل بمعنى دعاء إليهم في تعذيبهم، جالين ينظرون إليهم في هذا القدر ولو شاء الله سبحانه وتعالى ان يعذبهم بشيء اخر لعاته كما فعل بقوم لوط قلب عليهم الارض جعل عليها سفله ولكن هنا اراد الله سبحانه وتعالى ان يبين لهم نوعا من انواع قدرته وبطشه وانتقامه من المكذبين الضالين الكافرين فقال وارسل عليهم طيرا ابابين وانظر هنا كيف ان العذاب كان بيدي طيور ما نسبة طير معزين ما نسبة طير معزين هذا الذي جعب فيه حتى استرهب الناس وخوفهم يعذبه الله سبحانه وتعالى من نفس الجنس أي من جنس الحيوان ولكن دونه في الغلظة ودونه في الشدة ودونه في قوة قال تعالى أرسل عليهم طيرا أبادي الطير معروف اسمه جمع يذكر ويؤنم تقول تخرج الطير وتقول يخرج الطير يعني اسم الجمع يذكر ويؤنم أبابين هذا نعت وصفة للطير والأبابين كما قال العلماء لا واحد له من لذبه وبعض العلماء قال واحده أن يقال اباله أو إبالة أو أبين أو أبول على وزن عجوب والأبابين حقيقته كما قال بعض علماء اللغة هي الجماعات العظام أصل الأبابين هي الجماعات العظام قالوا هذا من قولهم فلان يؤبل عن فلان يؤبل بمعنى يعظم عليه ويكبره فالأبابين هي الجماعات العظام من الطير مشتق من الإبل ولقد اختلف أهل التفسير في معنى طير أبابين على خمسة أقوان ذكرها ابن جوزي وغيره فبعض من من قال طير أبابين أي فرق يعني فرق جماعات كل الجماعات وهذا ذكره الطبري في تفسيره ونسبه إلى قتاده من أئمة التفسير في سند وبعضهم قال طيرا ادابين أي جماعات واخرات يتبع بعضها بعضا يعني مش متفرقه بل جماعات يتبع بعضها بعضا في بعضها بعضا في نفس الاتجاه وبعضهم قال طيرا ادابين الادابين بمعنى الكثيره حتى غطت السماء وقول رابع أن الآبابين هي مختلفة الألوان، طير مختلفة الألوان، وسنذكر في صفة ألوانها. ما ذكره بعض العلماء في التفسير، بعضهم من قال بأنها خضراء، وبعضهم من قال بأنها سوداء، وبعضهم من قال بأنها بيضاء. طيران الآبابين قد يتناول لها هذه هذه الصفة وهذا اللون، بأنهم كانوا مخيفي الألوان. ونسبة إلى مسعود أنه قال طيران الآبابين أي متفرق هنا وهناك، حتى تأتي عليهم جميعاً. قال ابن الجوزي واختلفوا أيضا في صفات هذه الطيور اختلفوا في صفاتها فبعضهم قال أن هذه الطيور لها خراطين كخراطيم الطيور ولها أكف أي أيدي وأرجل كأرجل الكلاب. وهذا القول نسب إلى ابن عباس وقيل أن هذه الطير كانت لها رؤوس كرؤوس السبان وهذا القول ينسب إلى أكلمة وذكره ابن مردوي بسند الحسن عن أكلمة وقوه حفظ المحاجر في البتح وبعضهم قال ويسب هذا القول لابن اسحاق قال كان كأمثل الخطاطيف الخطاطيف معروفه هي نوع من الطيور يعني سريعه في سيرها المهم أنها كانت طيور غريبة وكما قلنا اختلفوا في خبط لونها وبعض من قال أنها خضراء وبعض من قال أنها سوداء وبعض أنها قال بانها بيضاء جاءت هذه الطيور أرسلها الله سبحانه وتعالى قال أكرمة جاءت من طريق البحر يعني من جدا. الجدة وجأت إلى لهائي... هؤلاء لهائي... قوم وضربتهم بهذه الحجاره قال تعالى وأرسل عليهم طيرا أدبي ترميهم بحجارة هذه الطيور لم تأتي لتتفرج عليه، وإنما جاءت لي مهمتي أو الله سبحانه وتعالى إياه لأنها تاتمر بأمره ترميهم بحجارة قرأ العلماء ترميهم بالتأمر وقرأ البعض منهم أبو حنيفة يرميهم قالوا هذا جائز لأن الطير اسم جمع يذكر ويؤنى فتقول الطير ترمي وتقول الطير يرمي وبعضهم قال يرميهم أي أن الذي يرمي هو الله عز وجل يعني أنسب الرأي هنا إلى إلى الله وليس إلى الطير قالوا هذا كقوله سبحانه وتعالى لنبيه وما من إذ ولكن الله يرام المهم أن هذه الطيور جاءت بحجاره قال الله عز وجل ترميهم ترميهم بحجارة قال بعض العلماء ولسيم أهل السير منه أن كل طير كانت في منقاره حجاره وفي رجليه حجارتين حجارة في, في, في رجليه يملأ وحجارة في, في رجليه يسر قالوا وكان مكتوب على كل حجر اسم الذي يقع عليه وكانوا إذا ضربوا بها هؤلاء القوم كانت إذا دخلت من رؤوسهم خرجت من أدبائي لأنه عذب علي وهذا عين قدر الإلهية وليس ذلك بغريب وليس ذلك ببعيد عن أن هؤلاء القوم المعتلين وأخذ الفأهل التفسير في صفه هذه الحجارة فمنهم من قال أنها كانت كالعدس أو الحمص وبعضهم قال كان كرأس رجل أو كرأس جمل هل المهم سواء كانت بمثيل الحج أو بمثيل ذلك انها كانت ترمي بديك الحجاره فلا تخطئ صائبا تربيهم بحجارة والله سبحانه وتعالى بين هذه الحجاره لم تكن حجاره عاديه بل قال من سجين واختلف اهل العلم هنا في معنى السجين فبعضهم قال السجين من طيب وهذا هو الصحيح اي من طيب ولهذا قال الشقيق رحمه الله في اضواء البيان الراجع في اكثر الاقوال أن السجين هي الطين شديد القوه قال والدليل على ذلك قال الله عز وجل إن ارسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم اجاره من طين مسومه عند ربك للمسلمين وبعضهم قال السجين معناها السجين وبديله النون لام والسجين هو النار وقيل انها كانت اجاره من طين توبيخت في نار جهنم وبعض من العلماء من قال السجين أي من السماء اجاره من سجين أي من السماء قالوا وهي الحجارة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى على قوم الوض ولكن هذا قول استبعده الإمام الطبري وقيل أن السجين معناه مأخوذ من السجين وهو عدم على الديوان الذي فيه عذاب الكفار يعني لأن ذلك عذاب المرسل على الكفار كان مسجن في ديوان فقالوا من سجين يعني بأن ذلك العذاب كان مكتوبا عليهم في ذلك الديوان في السجين وبعضهم قال السجين معخوذ من طين وسيط. بمعنى هذه الحجارة كانت من طين وكانت من حزر عاد لكن كما قلنا أن السجين هو الطين القوي الصلب، كانت ترسله عليه ترميهم بحجارته من سجين وهذا نساء بعزيز على الله سبحانه وتعالى والذي عليه أكثر المفسرين بل جمهور المفسرين ان هذه الحجاره جاءت بها هذه الطير وهي في السماء ترمي بها على القف خاصه تضربهم من عذاب فكانت اذا سقطت على راس الرجل فجيه قتيلة وربما خرج الحجر من جوفه وربما تعب بعد ذلك حتى اصيب القوم بداء الجدري بداء الجدري ومرض خبي ولهذا قال قتاده لأن الفو أصيب بدأ جذري ولكن ولو كنا بهذا لا يعني بأننا ننفي هذه المعجزة وهذه القدرة الربانية لأن الله سبحانه وتعالى أرطل عليهم هذه طيبة مثل هذه الحجار لأن بعض القوم أنكر هذا قال كيف ترمى حجارة صغيرة من السماء وتسقط على رأس الرجل فتردينها قتل بعض القوم أنكر هذا وفي الحقيقة لا يمكن أن ينكر فالله سبحانه وتعالى قادر على أن يؤذد العباد وقادر على أن يهدم بيتا عظيما بحجارة صغيرة في قوة لكن بعض الناس استنكر قال لو قمنا بان بأن الحجارة الصغيرة الرجل إذا سقطت عليه كذلك ينبغي أن نؤمن بأن الجبل العظيم قد يكون في خفة كتبت وهذا قاله الراضي وهو مستبعد لأن هؤلاء القوم إنما قاسوا المعجزات بالعقل وقدرة الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحض بها عقل البشر وأن يدرك كونها الله سبحانه وتعالى قادر والله سبحانه وتعالى قدير ولهذا ذهب بعض العلماء المعاصرين وبعض أهل التفسير المعاصرين كالإمام محمد عبد صاحب التفسير وتلميذه الشيخ رسدريلا وكذلك الشيخ الأظهر الإمام المراعب في تفسيره القرآن العظيم على أن الطير التي أرسلت على هؤلاء القوم يعني لم تكن تحمل حجارة قالوا أرسل عليهم وباء الجدري وهذا خطأ فظيع وشنيع في الترسيل لأن فيه إنكار للمعجزات الربانية وأن الله سبحانه وتعالى غير قادر على أن يعذب هؤلاء القوم قالوا هذا ميكروب أرسله الله سبحانه وتعالى عليه وكأن الصيد خطب رحمه الله اعتذر في هؤلاء أما أمتال الشيخ رسولة رضا ومحمد عبده والمراهي قال هؤلاء فأنهم انظهروا من الاكتشافات العصرية في ذلك الوقت لما ظهرت الميكروبات وظهرت بعض الأمراض والأوبئة التي قد تدخل جسم الإنسان وتنخره وتقصده فأول الطير التي تحمل الحجارة بأنها عبارة عن باب أو ميكروب الصلاة الله سبحانه وتعالى على الوقت ولكن كذلك كيف يعني يقول الله وتعالى أرسل عليهم طيرا ابابيه ترميهم بحجارة في السجين. وكان القوم وكان صوريش ذلك تشاهد تلك الحجارة وكانوا يتكلمون عن صفتها وكانوا يتكلمون عن حجمها وكانوا يتكلمون كيف تأظروا عن الرجل وهذا أمر مشاهد متواجر في العرب فكيف يمكن إيكاره فضوى على أنه من المعجزات الإلهية فكيف يمكن إيكاره ولكن أحنايا العقل لما يدخل في مثل هذه الأمور قد يرد كثيرا مما تفت في الشرعي والنقل ولكن نبه العلماء على مشكلة الأخطاء ولكن أمثال هؤلاء العلماء قد تكون لهم يعني إسهامات أخرى قد أصابوا بها الحق ولكن في تفسيرهم في هذه الآية فقد أخطأوا وبيّن العلماء خطأوا بذلك لأن هذه معجزة عظيمة بيّنها الله عز وجل والإيجارة حق نعم الإيجارة في الأصل لا تقتل لو سقط على رأس إنسان ولكن إذا أرادها الله سبحانه وتعالى أن تقتل لك وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يسقط عليك جبل مقتل يجعله الله سبحانه وتعالى كالفراش المسوس هذه الجبال العظيمة التي لا قبالا للناس بها اليوم في ضخامتها وعرضتها كيف تكون القيامه قال الله عزيزي كالفراش المكثول كالفراش المكثول تصبح يعني خفيفة الوزن لا قمة لا ألا يقال ب... كيف ترجع هذه الجفة بمتلك هذه الخطة نقول نعم فرجع لأن الذي يرجعها ويصيرها إلى مبصر الشيء هو الله سبحانه وتعالى الخالق القادر وفي كل شيء له آية تدل على انه الوحيد الحاصل أن هذه الطيور جاء. فرامت هؤلاء القوم بهذه الحجارة قال تعالى ترميهم بحجارة النسجين فجعلهم كعصف مأكل قال إلا لهم؟ والله سبحانه وتعالى العصف هو مأكل الحيوان الحيوان إذا أو الدواب إذا كانت الزرع أو كانت الحب ماذا تفعل؟ تأكل الزرع وتأكل الحبل الذي فيه ثم ترمي التبل ترمي ذلك العصف يعني الهش وهو التبل ترميه إلى أسفل منها فكذلك الله سبحانه وتعالى صيّرهم كذلك العصف العصر جمع وهو جمع عصافة أو عصيفة جعلهم كعصر أدخل العلماء قال العلماء أدخل الكف هنا لتشبيه مع مثل كقوله ليس كمثله شيء وهو سبيع تصير أي أن الله عز وجل جعلهم لما فرق اجزاءهم وجعلهم اشتات هنا وهنا كذلك التبل أو كذلك كحب الفرع إذا أكلت الحيوان ثم أرمتوا في الأرض وآفستوا بأقدامها فلا يعبأوا له إذا جاء الريح نفضته وكأنه لا قيمه له وهنا مبالغه حسن لم يكتبي أن جاء الله انت على عصر يعني عصر بمعنى هو تبن فقط وإنما قال مأكور ايضا يعني أصبح راجعاً يعني فرغ منه أصبح لا قيمه له ولم يعقم مأكور أن يكون فائدة ولكن إذا اكل وطرح وأصبح بعد ذلك خافيفاً أصبح هينة الله سبحانه وتعالى تجعلهم كعصف مأكول وهذا تشبيع عظيم أي أن هؤلاء القوم كانوا في بداية الأمر الناس يخافون شدتهم ويخافون قوتهم وكانوا في أبهاتهم وفي اخترارهم ولكن بعد أن بعث الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الطيور بمثل هذا العذب العظيم اصبحوا كعصف مأكول بعض العلماء ثوائد ودروس هذه الصورة. أولا فيها تسليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلاقيه من ظلم وعناد كفار قريش تسليه لنفسه صلى الله عليه وسلم اي ان هؤلاء الكفار لما ارادوا هدايتك فسلي نفسك لا تحزن عليه لانه شاء الله ان يعذبهم لعذبهم فما عذب اصحاب الذين جاءوا لهدم الاكعب وفي هذه الصوره تذكير قريش بفعل الله عز وجل لما فعل ما فعل باصحاب فيه ترهيبا وتخويفاً لهم من أن يمسهم عذاب الله الدوّار، وكذلك فيها من الآيات مظهر من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى وبطشه وانتقامه من كل ظالم معتد ولهذا كانت هذه الصورة كما قلنا معروفة بصورة في، حتى جعلها العرب عندي لتاريخ الحوادث، ولهذا ذكر العلماء مسألة هنا في أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تولى. قال العلماء ولد عام 6 و هذا هو كما قال ابن كثير فارخوا لميلاد الرسول صلى قال لم في عام الفيل قال, قال كان في قال نسل ولكن هذه الذي قال ابن كثير وقال من النبي نعم قد يقال هل ولد في يوم الفيت هذا مما لا يزام به يعني سعلم أنه قال ولدت يوم الفيت هذا لو صح كان ذليل لكن هذا لم يدع ولكن ذهب السهيلي من أئمة السيرة إلى أن سعلم ولد يوم الفيت وقال وهو ظاهر قول ابن عباس لكن الصحيح أن سعلم ولد عام الفيت هذا هو المشهور عند المؤرخ وكان يؤرخون أي كان العرب يؤرخون بعام في يقولون ولد في عام في أو بالسنتين بعد فيه أو بتلس سنوات قبل عام فيه وهكذا قال ابن العرب رحمه الله في هذا لطيف وهو يتكلم عن بلاد النبي صلى الله عليه وسلم قال روى الناس عن الإمام مالك أنه قال ليس من المروءه أن يخبر الرجل بسنه يعني ليس من مرؤى الإنسان أن يقول الرجل أنا عمري كذا أو كذا قال لي لو كان صغيرا استحقاروه ولو كان كبيرا استرهموه يعني جعله إسان كبير قال ابن عربي وهو يدافع عن إمام مالك قال هذا قول ضعيف لا يمكن أن يقوله أن يقوله مالك رحمه الله قال لأن الإمام مالك إمام عالي يقتدى به. يقتدى به قال لانه لا يجوز أن يخبر بسنه, بسنة ولا يخبر على سنه قال كان هذا صحيح؟ كيف يخبر لإمام مالك رحمه الله لأنه قال مالك قال أن رسول الله يعمل فيه قال وصح أن مالك رحمه الله قال ليس من المراء أن يخبر الرجل بسنه كيف يخبر بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبر بسنه قال فالحافل أن الرجل يجوز أن يخبر بسنه صغيراً كان أو كبيراً وكان عتاب بن اسيد هذا من الناس الجاهليه الذين عاشوا الجاهليه وعاشوا الإسلام وولاه النبي صلى الله عليه وسلم مكة يعني قبل قبل بعثه لما كان في عمره عشر سنوات، لما كان عمره دون العشرين، قال له عبد الملك بن مروان، وكان هذا الرجل يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، عبد مروان قال يعتدي قالوا أنت أكبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الرجل كان متادبا قال رسول الله أكبر مني وأنا اسن منه، هو أكبر مني يعني أكبر مني في كل شيء علما وادبا قال أما أنا فأسلم منه، ولم يقول له أنا أكبر منه. يعني كلمة أكبر تدل على الكبار في كل شيء، ولكن قال هو أكبر مني في كل شيء وأنا أسلمي، وهذا من الأدب. حتى قيل أن رجلا قال ل لرجل وهو في مجلس الله هو أكبر، قال أنت أكبر من أنا، فقال له ذلك الرجل يرحمك الله لقد شهدت يعني أنت, أنت تسألني هل أنا أكبر منك أم أنت؟ قال والله لقد شاهدت زفاة أمك المباركة على أبيك طيب. يعني أنا لك الرجال وأنا حضرت الزفاة بسبب معيمة. قالوا انظروا إلى الأدب. كيف لم يقل له شهدت زفاة زفاة أمك طيبة على أبيك المبارك. وينما هو أقلمه؟ لأن لو قال امك طيبة كان يفهم منه شيء آخر. قالوا لقد شهدت زفاة أبيك المبارك زفاة أمك المباركة على أبيك الطيب على أبيك الطيب. يعني هو أقلمه. وهذا من فصل الأدب الذي كان عندنا. وقد أختم بهذا بما ذكره بعض العلماء قالوا كيف أن الله سبحانه وتعالى كيف أن الله سبحانه وتعالى يرد هذا الجيش المعتدي وهم كانوا على دين النصارى وينصر الوثنين قالوا إن الله سبحانه وتعالى وإن الله سبحانه وتعالى وإنما هؤلاء النصارى في الحقيقة هم معتدون معتدون لحق الله تعالى في البالة ومعتدون على حق الناس الذين كانوا محتمين بالحرب لأنهم كانوا يعرفون بأن الرسالة فتكون في العرب وأن تكون في شبه الجزيرة العربي وتكون من هذب البيت فإذا جاءوا لهذب البيت فكانهم اعتادوا على حق الله سبحانه وتعالى ولهذا الله سبحانه وتعالى عذبه وليس نصرة للوثنيين قالوا وأمر آخر أن الله سبحانه وتعالى لم يدافع منعا عن كفار قريش عن الوثنيين مع أن الأصنام كانت في البيت الحرام وإنما دفع على أصل البيت لأن أصل البيت جعله الله سبحانه وتعالى للتوحيد وطهره وجعله للصلاة في, في رحابه طاهر مطهرا فقال فيه شعائر الله عز وجل من خليل الرحمة هذا هو أصله في البيت ولكن بعد ذلك لما ترك الناس دين الحنيفية وجعل مكانه دين الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكفار يعني الاوثان والاصنام اراد الله سبحانه وتعالى أن يجعله أو أن يرده إلى الأصنام وقيل أن الله سبحانه وتعالى إنما دفع هنا عن الوثلي دفع عن بيته لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد الظلم لأن الظالم حتى ولو كان مسلما وحتى إن كان على الحق في دينه ولكن إذا أراد أن يظلم فإن الله سبحانه وتعالى لا يمكنه من ظلمه ويردعه ويرجعه ولا يمكنه من الظلم لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم على العباد فنسال الله سبحانه وتعالى ان نكون قد وفقنا لما في هذه الايه من الهدايه ومن الاحسان والفوائد ونساله جل وعلا ان يوفقنا لما فيه الخير